أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك الدنيا وأمضي حيث لا أخبت أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبت إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا أقبض يفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا أقبض يفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم كم خانت وكم تغدر تبصر في نخينهم من الجنات ما أبص فتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهت تبصر في نخيلهم من الجنات ما ابصت فتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهت دخان قنابل مسك وريح قذيفة انبط اخي ام إن التف فالحق بي فعمر الذل لا يعمض خانقنا بني مسك وريح قذيفتي انبط اخي ام إن التفل حق بي فمرض الذل لا يعمر فمرض الذل لا يعمر اخي ابلغنا الاصحاب اني راحل مدبر ساترك زينه الدنيا وامضي حيث لا اخبت أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدب سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا أقبر أفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا أقبر أفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر هتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر هتسمع صوت مدفعهم نفوفا عرسها يبهر هتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر اتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبعث دخان قنابل مسك وريح قذيفتي انبط اخي امت إن فالحق بي فعمر الذل يعمض دخان قنابل مسك وريح قذيفتي انبط اخي امت إن فالحق بي فعمر الذل لا يعمض فعمر الذل لا يعمض أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر